Bismilla, nuruokna, nuruokhin. Subbachan ladi, asolobi rabidi, ladi, ladi, masjidil ladi, ila ladi, ladi, ladi, ladi, ladi, ladi, ladi, ladi, ladi, ladi, ladi, Innehu huo al-samey'u al-bacīl Wātai naa al-kitāb, wajajalnau hudan libani įsraėil Wajajalnau hudan libani įsraėil لا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كِتَابِ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عباداً لنا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 IN AHSANTUM AHSANTUM LI ANFUSIKUM WA IN ASA'TUM FALHA FA IDHA وَكُم وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَارَّمُوا عَلَوْا تَذْبِيرًا أَسَرَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عَذَابًا أليما وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وَكُلَّ jis sėdi, jis فِي jis sėdi, لَهُ يَوْمَ jis sėdi, jis لَهُ يَوْمَ sėdi, jis sėdi, Iqra kitaba inqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba man ihtada fa inma yahtadi li nafsihi wa man dhalla ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها amarna mutra fiha fa fasiqu fiha fa haqqi alayha alqawlu fa damarnaha tadmira wa kam ahlaknna min alqurun min ba'd nuh مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ أُولَئِكَ لَنُضِيعَ لَهُمْ سُوءَ الْمَصِيرِ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا IMMA YABLUGA 'AN INDAKA ALKIBRA AHADUHUMA AW KILAHUMA FALATQUL LAHUMA UFFA WALA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 اِن تكنوا صالحين فإِنَّهُ كانَ لِلأَوَّابينَ غَفُورًا وَأَنْتِ إِذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا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 فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Ir reigių, kurios mis다가, savo daru. Ir visie, beguniausiau ar m chamado į kaik goodbyeštěje اولادكم خشيه الا نق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تنقربوا الزنا ولا تنقربوا الزنا كانَ فاحِشَةَأ وَسَ أَسَبلَ وَلَا تَنْقُتُن النَّفسَلَّنتِ حَروَمَ اللهَّهُ إَِّا بِالحََّّ وَمَ قُتِ لَ مَظْلمَ فَنْقَدٍ جَعَناالِ وَلّهِ سُ الْ القَانَ فَلَا يُسرِ فيِي القَنت إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ مِنْهُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ Id yasma'una ilayka wa idhum najwa id yaqulu adh-dhalimun id yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan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 قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قنيلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن INNA ASH-SHAYTANA YAZAGU BAYNAHUM INNA ASH-SHAYTANA KANA LIL-INSANI ADUWAN MUBINA RABBUKUM A'LAMU BI-KUM IN YASHAA YARHAMUKUM AW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 Kaip, kaži vadieti kuriet o 007. jeidi guidelines, pas Christina ir kanava ritšt과 kritika vala su žaž � ho trulyot army. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَضِيَّةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ نُعَذِّبُهَا أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وَأَتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ وَمَا ارَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا Ži kūlna lėlmelaike tis jūdūn į ādamą, fasajadu į lėlės, fasajadu į lėlės, qal į lėlės, قال ارايتك هذا الذي كلمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته وَلَذهَب فَمَ تَبِعكَمِنهُم فَإِنَّ جَهَن مَجَزَ أُكُم فَإِنَّ جَهَنَّ مَجَزَ أُكُم جَزَ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 osion į ir đos miruošane sugi. Aukytog ars Ostia ilyšanai suör coatedas ir adaptapai nebils l Mackiniausiaidos ir dukilte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 يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا وَلَقَدْ كَظَمْنَا بَنِي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 فمَن أُوتَ كتابَبَهُ بَمِه فَأول إنكَ يَ قُرَأُونَ كتاببَهُم فَأول إِكَ يَ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 وَإِذَا لَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْ لَا أَنْ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ كَادُ لَا يَسْتَفِي الزّونَكَ مِنَ الأرضُِخُنِجوكَ مِنْهَا وَإِذَ الل يَلبَثونَ خِلَ فَكَ إِللاا قَللَ سَُّةَ مَنْ قَد أَرسَلنَا قَضِلَكَمِروسُلنَا وَلَا تَجدِ لِسَُّتِنَا تَحولَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ الليل فَتَهَجَّد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى Unas sodys Geraias ir skiamt mystiskas, vai midtersti mesą ir ir au Witykis stimulationios vaidokis. Pai hūtou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 Žada Rūdaini ir savo delikė touto visą, savo dėrėtoぎます tik labai valandus, ir unieki r políticas labai valandus, ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا كُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنَسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن لَكَ لك حتى تفجر لنا من الأرض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 O lenu mineli rūkį jikahatą tunazilę, alejina kita إِلَّا tu illa benshawablasula. O menu narame sejū إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائك يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم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 Vali kanjaza ugum bian, ugum kafaru bian, tina, ugholu, ugholu, ugholu, ugholu, ugholu, ugholu, ugholu, أَلَمْ يَرَو أن اللهَّ الذي خَلَقُ السَّمواتِ وَْأَرْضَ قَادِرٌ عَأَ يَخْلُقَ مِث وجعل لَهُم وَجَعللَ لَهُم أَجَلَنا رَيبَ فِيهِ فَأَبَ الظَّالِمُونَ إِللاا كُفُور Qul law antum tamlikun khazaa'ina rahmati rabbi idhan lamstaktum idhan lamstaktum khashyata al-in fa anqou Vėl antrajame, antrajame, antrajame, antrajame, antrajame, antrajame, فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن مِنَ من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 Vilnion turi val rewrite ligę Mely paslėti autks Har League Travemonġi et OW group وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلا ۚ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُُتْلَ عَلَيهِم يَخِرّونَ للِأَذْقانِ سُجدَ وَيَنْقُونَ سُببحانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْول وَيَنْخِرونَ للِأَذقانَ بكُونَ وَيَزيدُ وَمْ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا